حياتهم كلها مغامرة. لا إله. سبحان الله في ناس يعني تشعر تجربتهم بالحياة يعني. إيه سبحان الله تبقى صامد يعني عنده فكر. المغامرات مغامرات. نعم. عارفكم مثلاً اطراع عن رحلته الى الحج. يعني تضحك تضحك. حتى <تصفيق> نقولها. <تصفيق> ذهب بالسيارة القديمة وتعطرت السيارة قبل بالصدقة. شيء يعني. عجيب. ويحضره بالأسلوب أدبي يعني. وحتى قضية الجسر عندما مشوا على الجسر آه. كان الجسر تحت النهر. <تصفيق> خلص قطنا الاثنين تبللت الكتب <مم> يعني. في سبحان الله حياهم <مم> لكن والله تستطيع أن تكون قدوة يعني صراحة. سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا إله <سؤال> إلا إنا اللهم يا كريم. اللهم أكرمنا بالعلم. زدنا أخلاقنا بالحلم. واحنا من من يسموننا نعبد في إلقاءنا أحسن تحدثنا عن أركان. عقد الزواج، وذكرنا أن أركانه أربعة، اختلف برأينا الخامس كما قلنا، وهي قضية المهر، والآن سنعيد أيون المذكور عليك. قلنا احتفظ بالرموز المذكورة على أن أركان الزواج أو مات عقد الزواج أربعة. إنها اختلفوا برأيهم الور على أنه من مستلزمات العقد. الآن وصلنا إلى الشرط شروط قبل أن ندخل لتفاصيل هذه المعلومات أنا أريد أن أعطيكم معلومة أو نصيحة جيد جيد كان يبحثنا بها علماؤنا وهي تتعلق حقيقة ب أن كل إنسان مثقف كل متعلم غالبا ما يميل إلى اتخاذ تيار في كريمة تبني أفكار معينة، تبني وجهات نظر خاصة به. ولكن الملاحظ الآن أمام هذا المد ما شاء الله المبارك للصحوة الإسلامية نرى هناك حقيقة نوع من التخبط أو نوع من التسرع في مواقع الشباب. فتر اینسان سينتصر لبعض الحركات الإسلامية او ينتصر لبعض الطيارات الإسلامية و يبافع عنها الى الموت ولكن هذا الموقف او هذا التبني او هذه القناعة تجد انها غير مبنية على بسو صحيح هي عادة هي عصبيه فكريه اكثر ما هي تقوم مبنية على نضج ووعي ومقومات صحيح فتجد بعد تقلب بعد فترة راه يتقلب إلى تيار آخر أو لآراء أخرى، تراه يحدث مشاكل مع من حوله. بسبب سبعة أنواع. ولذلك علماءنا كانوا ينصحوا الطالب العلمي أنه في بداية مسيرته العلمية والفكرية طاعة سارة، يعطي نفسه فرصة حتى يبني قراراته على نضج وعلى وعي. فكم يقودون طالب العلم في تكوين موقف؟ تبنى فكر او تيار معين من ثلاث مراحل فيقولون يجمع دقيق قر يتبنى نحن غالبا ما نتبنى. نتجاوز المرحلتين ونتبنى وننتسب إلى تيار أو إلى حركة أو إلى فكر معين بسبب حبنا ل. أعلى من الإعلام، شخص من الأشخاص، كتب من الكتاب من الكتاب من الكتب، فكرة من الأفكار، تيار شائع، تيار مدروم ماليا، نكون صارحين وواضحين. كثير من الناس حسب أينما يوجد الدعم يتكلم. الدعم اليوم للإخوان يتكلم بفكر الإخوان. اليوم التيار السلفي والرائج أتكلم بفكر السلفي اليوم التيار الحركي السياسي والرائج أتكلم التيار الحركي الإسلامي لا سأخمو جلال فهي كدبياني مسؤولية أمام الله عز وجل أصحيح. والأخطر أننا مسؤولين عن جماهير نخاطبها سواء عن طلاب ولا أصحيح. جماهير ولا مسؤولية كبيرة أخوان فكان ينصحنا علماؤنا أنت إذا أردت أنت تتبنى أنت تبنى يا أخي من هالفقى؟ مالك؟ أنت تبنى تيار دعوي معين. أنت تحب يا أخي العمل بالمجال الاجتماعي والمجال المجال الشأن العام. تريد أن تعمل بالمح مع حركة إسلامية سياسية. الدعوة والتبليغ التحرير، الإخوان المسلمين، الكذا، الإصلاح. السلام ورحمة الله. السلام. I'm sure. هذه النصيحة التي يعطيها علماءنا هي نصيحة كيف تتبنى سيارة علميا معينة كيف تتبنى سيارة ثانية معينة كيف هذا إلى حركة إسلامية تعمل بالشأن العام تعمل السياسي هي قضية إنه الهدوء. لأنك ربما ربما تقضي خمسة عشر سنة عشرين سنة عشر السنوات تتبنى وتقاتل وتلعب وعِتقد ثم يطلع لك خلل كبير. طيب. طيب يعني هل معقول أنا كل ما أريد أن أصحح مساري وموقفي أن أنتظر عشرين سنة يفنى عمر وأنا أوجظي؟ لو كان قرار صائب من البداية ربما سيكون أقل إلى ص أقل مئة بالمئة صواب سيكون أقرب إلى الصواب ولذلك النصيحة من علماءنا إنه ساعد العيون أن يتبنى سيارة عزيمة معينة كما قلنا مثلا لأن يختار مدى فقير معينا سيارة عقائديا معينة. يريد أن يختار حركة سياسية إسلامية يعملها ويحب العمل بالشأن السياسي هو يريد أن يؤسس حركة دعوية فأيها يختار مع أيها يعمل كانت النصيحة أن يكون ليكون القرار صائب وأقرب إلى رشد أن يمر الإنسان وخاصا طالب العلم المختلف العالم لديه أدوات يميز بها ما بين الأفكار ما بين الأشخاص صحيح؟ نعم أما طالب العلم بالبضاعة القليلة حتى الوقت الحدوء المشكلة كما قلنا هو الحماس المبالغ بها مما يؤدي إلى العصبية للجماعة أكثر من عصبية الإسلام فنقع بأخضر فقال إذا أردت أن تصل إلى موقع صحيح عليك أولا أن تجمع المعلومات حول هذا التيار أو الحركة أو الفكر الذي تريد أن تدبلنا يا أخي أنا أريد أن أعمل مع جماعة التعاونة أريد أن أعمل يا أخي مع مثلاً حركات السياسة الإسلامية. فبِش مع المعلومة بدقة عنها عن أفكارها عن رموزها عن أدائها على طرف كيف أداء بِش المعلومات عن فكرها عن شخصياتها عن أدائها وثمراتها على طرف. بعد ذلك هذا الجمع كن كن الذي يجمع كل شيء. الآن عندما جمعت كل شيء أنت بحاجة إلى تدقق، أن تحرّف، أن تنظر بعمق ودقة إلى هذه المعطيات التي بين يديك في أن تجمع ربما جمعت من أعدائهم ومن محبيهم يعني معلومات صحيحة معلومات خاطئة أنت تقلق محل التدقيق والتحرير غربة. الغربة الغربة، الغربة تقضي التدقيق في المسائل الفتر، الأعلام الذين يعملون بعد الجمع كل شيء عن هذا التيار الفقهي، عن هذا التيار الدعوي، عن هذا التيار الحركي تجمع عنه، تدقق بالمعطيات التي بين يديك هنا يأتي مرحلة اتخاذ قرار التبني، أن تتبين تيار فقهي، تتبنى تيار دعوية، تتبنى تيار علمي معين ولكن الأغلب يصل إلى هنا سمع دروس مثلاً لفلان، ولا سمع دروس لفلان، ولا الجو في مدينته هو جو مثلاً من تيار معين، يبتدئ بالدفاع والقتال، قد قرارك عبر شيء، أنك ربما تنضي سنوات وأنت تدافع، أكبر مصيبة أخواني الآن وأخواتي وقضية الانتماء إلى الجماعة إلى الإسلام، لا بد لأي عمل علمي، لأي عمل دعوي، لأي عمل، أن كلها له جمعي، هذا شيء طبيعي جداً ولكن أن تكون مصالح الجمع وفكر الجمع هو أقدس عندك من الإسلام ومن, ومن المسلمين، أي مسلم؟ أما لا أحد للعمل، لماذا أن يقول له هناك فريق وجمع، لا نبالب كمان ما أحد، وحصل في هذا العصر الحديث، لا أحد يقبل منك أن تعمل بالسياسة، لذلك تيارة سياسية أو حزب سياسي، هكذا، ولا يسمح لك أصلاً في الدولة، من أنت؟ ربما تكون تيار شعبي اما تقوله اما تعمل سياسی با تترخص حزب فا امور الان مقننه ومرظمه ودوله مؤسسات القضیه هنه اخوانی القضیه هنه قضیه تعدد نتصیده هنه تاجه خصومه مع اخوانه من الطلاب خصوله مع اهل المسید خصومه مع اصدقائه سبب عصبيت هنه فکر معیم وخاص با اخوانی بالقضايا غیل قطعه هی اخطر هی خطوره لکن أنت إذا أردت أن تتبنى تيار معين، هل أنت درست كل التيارات الأخرى وستعت أن ترى أن هذا التيار هو الأقرب إلى الصواب طيب جدًا. ما مدى وجود أن هذا أقرب إلى الصواب؟ لماذا تعادي إخوانك أو من حولك على قضايا ظنية وليس قضايا قطعية؟ يعني هي في نصف أصل الدليل في الإسلام محتملة. وهذه ناريخنا لا نكتبع الأمر سنك ناريخنا الإسلامي هناك تعصب حتى في الجزئيات وتعصب في الفرعيات وهذا خطر كيف سنعمل مشروع كبير يجمع المسلمين كيف سنعمل إذا كنا لا نرحم بعضنا في موضع نحتمله بالدليل ولا نرحم بعضنا ولا نتقبل الآخر في مكان يقبله الإسلام أما تقول مثلا في القطعيات المتفق عليها هذا ما أحد يقول لك أن تتنازل ولكن ما دام منه في والقطعيات عندنا قليلة القطعيات قليلة جدا جدا جدا الأكثر هو الظن يعني يعني الذي يحتمل الدليل الرأي والرأي الآخر هذا ما مطلوب منك يا أخي أنت أن تقول الحق معي والباقي كله على باطل. يعني لو الشارع أراد أن نجتمع كلنا في الفرعيات والجزئيات على رأي واحد لماذا تجعل النص محتمل يا أخي؟ شك. وإلا سمعت عن بحكمت الله عز وجل وإرادتي كان يمكن أن يأتي كل النصوص قطيرة تهتم إلا تفسير وفهم ورأي واحد ولذلك النصيحة ذات الصلاة في اتخاذ تبني فكر معين باخذ موقف من الآخرين كم تسمع في بعض الأحيان هذا إنسان ظالم ضل، هذا تيار تيارهم الفكري كله منحرك وإذلك لما تجد، يعني، لما تقرأ، لما تقابلهم، تقرأ أفكارهم، تقرأ كتبهم، تقابلهم، تجه هناك مبالقة ربما لأن هذه المدينة أو هذه المنطقة كلها من الصوفية هم يعادون يا أخي التيار السلفي شيء طبيعي، أصبحت عصبية إذا ليست موقف عين لاحظنا إخواني؟ وحتى فيما يتعلق بالمقرية الفقية أقواني أنا أصعبكم نفسكم ماكم ما مستعجلين كله عين ماكم مستعجلين في لا تسرعوا في نرجع إلى درسنا الذي تحدثنا في الدرس الماضي قلنا حاولنا أن نستعرض رؤية الفقهاء حول أركان في وكما قلنا أنها أربعة متفق عليها عند جمهور العلماء اختلفوا لقضية المهر المهر رأاه جمهور العلماء على أنه من آثار من نتائج عقد الزواج الصحيح وليس من شروطه ولا من أركانه اليوم سنتحدث عن الشروط الشروط عند العلماء ابدأنا الحديث عن بعضها هي شروط انعقاد. عقيده شروط صحه شروط نفاذ اي شروط ان يقاد المرة ما تحدثنا عن العاقدين تحدثنا عن الصيغة تحدثنا عن كيف يكون إذن تحدثنا عن العاقلين، تحدثنا عن الصيغة. هنا شوت. هنا في الحديث لننهي الذي هو من حقنا أكثر شيء هذا وهذا. نعم صح أنكم. لأنه إذا صح هذا وهذا هذا بشكل تلقائي ستوفر الشرط. سترون ذلك عندما توصوا. شروط الإعقال هناك كما قلنا شروط بالصيغة، شروط بالعاقلين. رجع الفقهاء وتحدثون عن الأمر. عندما نقول شرط الشرط له مفهوم خاص بالفقهاء صحيح؟ لا، لا. ماذا عرضناه في الدرس الماضي؟ من اللي ذكرناه؟ ما يتوقف عليه الشيء هو خارج هو ما يتوقف عليه صحة الشيء ويكون خارجا عنه أو خارج عن حقيقة دي. الركن. الركن. ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون يكون ويكون جزءا من حقيقته مثلنا لذلك الوضوء شرط والسجود ركن الصدق العلماء عندما تحدثوا عن شروط الانعقاد قالوا لماذا لا تحدث عن الشروط بشكل عام في الزواج ماذا لو اشترط الزوج او الزوجة شروط خاصة والله هو شاب وسيم وجميل جدا أعجبت به فتاة قال نتزوج بشرط أن تنفقي عليه <تصفيق> هل يصح هذا إذا كانت في موافقت إذا كان في موافق موافقتها تسقط تسقط نسبة الزوجة النفقة واجبة <تصفيق> <تصفيق> ولكن تنازلت عنها لاحظت أو هي وضعت شرط أتزوجك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على أن تطلق زوجتك الأولى. أي مشكلة؟ شروط هل يلزمهم؟ هل يصح هذه الشروط؟ لا. الفقهاء قسموا الشروط. إذا كتبت يعني؟ إلى شروط. ما الموقف؟ تقسم الشروط الى ثلاثة صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة غير ولكن هنا صحيحة بصحة الشرعية لا يجب أو يجلو فيها، وحاول <تصفيق> أستخدم العناوين تبع المؤلف إشان هذا بعدين ما درستهم، هذي زي، يجي الوقف فيها، لا يجي الوقف فيها، هنا شرح، باطلا، شرط. وهذا بعصرنا الحالي موجود جدا كما سالتموني المره الماضيه هل هل يمكن ان تشترط عدم تعدد المراه عند عقد الزواج هل يمكن ان تشترط انه يحق لها اسمه ان تفسخ عقد زواجها بنفسها شروط هل مثلاً يحق لها أن تقول والله أنا لا أعمل في البيت تأتيني بخادمة هي تعمل البداية نعم صحيح شروط كثيرة شروط كثيرة ولكن العلماء صنفوها ما هو المعيار الذي بناء عليه نقول صحيح يجب الوفاء به صحيح ولكن لا يلزم به باطل في معيار قالوا المعيار هو هو هل تؤثر هذه الشروط بطبيعة الزواج التي شرع من أجلها؟ مقاصد الزواج، حقيقة الزواج كما أراده الله عز وجل والله أتزوج ولكن أنا لا أريد ليس واضح؟ نعم إذن المعيار الذي وضعه العلماء ليصنف الشروط التي قد يضعها الزوج أو الزوجة في القضية هل هذه الشروط تؤثر بحقيقة ومقاصد وطبيعة الزواج الشرعي؟ أنه في مقاصد كبرى للزواج صحيح؟ وفي حقوق والله نتزوج ولكن نعيش كأصدقاء فيما بيننا ليس مقصدا. يعني تفوض أن يكون هناك استمتاع أو علاقة زوجية بينهما هل يجوز؟ لاحظتم؟ فالمعيار الذي وضعه العلماء هو قضية أنه هل هذه الشروط التي قد تبعها الزوج الذي يبطعها الزوج أو يبعها الزوج هل تؤثر بجوهر ومقاصد وحقوق الزواج أم هي مجرد؟ لا لا تؤثر فمثلا القضية أنها اشتركت خالمة اشتركت أنها أسمع. تريد أن تعمل، أن تقبل دراستها، هل ممكن؟ مم. ضربوا على أن على ذلك، قال مثلا، شروط صحيحة واجبة الوفاة، سأذكر لكم هنا الأمثلة التي وضعها الشيخ قهل، وهي التي يكون فيها مصلحة مشروع للزوجة والزوج، ولا تمس حقوق غيرها، ولا تقيد حرية الزوج في عمله الخاص المشروع مثل، ألا يسافر بالزوجة، مم. اشترط الأهل واشترط هي أنها لا أنها لا تخرج خارج الباريس. أتزوجك ولكن لا تقول لي نريد أن تأتي لدولة أوربية أنا لا،, لا،, لا أنا هنا ودمعشون. وهكذا قال إذا هذا أمر لا فيه مصلحة للزوجة مثل القضية بس أنها لا تعمق. وانا لو فما اتعمل فنها له طيب فقط اذا هذا الشرط فيه مصلحه يعني فيه فائده حقيقيه مو شرط كمان يعني في قضيه ليس بها مس... يعني قصد مصلحه حقيقيه مصلحة شرعا م... م... م... مشروعه مرعيه قال هذا لا هذا القاضي عندما تذكر هذه شروط صحيحة ولك ان الوفاء كما قالها ولكن تغير هذه استركر ذلك فهو راضي واجب عليه أن أن يفي بذلك لا لا يسمح ألا مثلا هو ألا يسافر هو بأخيه طبيعة عملي ألا يعمل في وظيفة حكومية هنا لا يجب عليه الموافر ممكن أن يجري العقد ولا يجب عليه الموافر هنا وضع الشيخ شروط صحيح غير واجبة الوفاء قضاءا ألا يتزوج عليه حقيقة أن الفقهاء المعاصرين أجازوا ذلك الفقهاء المعاصرين أجازوا ذلك أن يكون في بداية العقد في بداية العقد أن يكون هناك شرط واضح في هذا الأمر ويثبت عند القاضي آه ويكون موقع فالقضية هي قضية انظر ماذا قال الشيخ؟ قال قضاء يعني أمثال هذه القضايا الأخواني هي لا تحتاج حقيقة إلى معيار وميزان دقيق بقضية أنه اشتراف هذا الشرط من الزوجة أو من الزوجة هذه حقيقة نتكثير بي وحقوق الزوج والزوجة أمنا تحتاج إلى تقدير. فما دامت هذه الشروط لا تؤثر وينبغي التنقو هنا إلى قضية العرف العرف مؤثر وخاصا بهذه القضية يعني مثلا الآن مثلا يوقع عن الإمام مالي القضية أنه المرأة غير ملزمة بعمل البيت أو غير ملزمة بالأرضار وأنه يجب على الزوج أن يأتيها بخادمة أو أن يأتيها بمرضعة هذه ما شاء الله الفتوى تجد الفتيات على الفيسبوك وعلى واتساب ولا كل مرأة متقبل خادمة يكسيرون يكسرون من تداولها إثباتاً لحقوقين <تصفيق> دكتور ضياء وإذا جاء <جد. تصفيق> <تصفيق> رأي متقبل خادمة ولا وقت <تصفيق> لها بالخادمة ما طرفه هل فينا في ناس يشترطونه لا الأمر حسب العرف هل في في بعض الدول خاصة دول, كبسة دول الخليج هي من أساسيات البيت قاضي قاضي فوق ال50 50 <تصفيق> آم نقل عن امام مالك بها كثير للاسف في وسائل التواصل وكذا ولكن هي, هي امام مالك قال بهذا الكلام لرفع المعاده يا هليه لوضع اجتماعي خاص تعيش به زوجته غيابها انه عندنا قاعده فقهيه ايضا تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا طيب المشروط شرطا كيف الان معروف ان المراه تطبخ بشكل عام مم. ان المراه ترتب بيتها صحيح هذا عرف عام مم. مم. فهل ينبغي الاشترط عند الزواج انك انت التي تطبخين وانتي التي المعروف عرفا كالمشروط شرطا صحیح و عدم محكم فما في داعي للحافلة أن يكون هناك شرط واضح هذا شيء لازم لأنه أصلًا عرض مجتمعي عام منتشر ليست أرضاع مثلا معروف أن يعني الم المرأة ترضع طفلها الصغير فما ينبغي أن يشرط ذلك في بداية عقد الزواج طب كيف الإمام مالك يقول لا وهذا شرط لا تطيع لا تعمل الإمام مالك فتواه ليس كذبة فتوى الإمام مالك كانت جدا دقيقة وجميلة وتراعي عرق. قال لا يجب عليها لا أن تعمل ولا أن تطيع إذا كان مثلها لا يفعل بذلك ما شاء الله بنت وزير وبنت رئيس بنت ملياردير وأمثلة حقيقة اللي يعملوا في البيت أو جائ العرف الاجتماعي هؤلاء ذوات الطبقة أبوها شيخ قبيلة كل من فلق بها لخدمتها وخدمة أبيها قال إن كان مثلها لا يعمل أما والله يعفو الإنسان من بيئة متوسطة أو إنسان أقرب إلى الفقر ثم تقول والله أنا لا أعمل ولا أرضي ولا أطبخ ولا أطبخ <تصفيق> ليس فتوى عامة لإمام مالك إمام مالك فأنا تتواه على عرف اجتماعي قال لا تطبخ لا تعمل <تصفيق> لا تطع إن كان مثلها <تصفيق> مثل, مثل واحد اجتماعي عادة هؤلاء لا يعمل فالمعروف عرفا فالمشروط شرطا والعادة محكمة بما أنه أمثاله هو يعرف عندما جاء وخطب بنت هذا شيخ القبيلة ولا بنت الوزير أو بنت السفير هو يعرف المستوى الاجتماعي الذي خطب منه فعليه أن يحترم ذلك وأن يرضى وإلا يصرح ذلك في العقد أما أن يقول لا أنت ستطلقين وأنت تعملين في البيت كل شيء لا أنت عندما خضبت خضبت من مستوى اجتماعي معين فهذا فتو الإمام مالك فلا يغررنكم ما ينقل فتو الإمام مالك مقيدة إن كان مثلها لا يعلم قلت لأن مثلها لا يعلم والا لا دخلته للفتوى ليس على عمته ليس على عمي اذا هناك شروط كما قلنا تقيد من حريات الاخرين وحصاد الزوج الا يعمل بشيء معين الا يسافر الا يلبس لا يجب شروط هذا ولو اشترطتها الفتاه العقد الزواج الصحيح ولا يجب على الزوج الوفاء ألاك شروط باطئة لا تصح. مم. مثلا بصير. اشترط ألا يتزوجها ولكن في بداية العقد قال أنا لا أدفع ماله. هو اشترط ماهي أصدقه اشترط إنه بداية فعلا. تزوجا واشترطت هو أو اشترطت هي. عدم الاستمتاع الزوجي أو اشترطت مثلاً ألا يتدخل بلباسها أو بخروجها متى تشاء وسفرها متى تشاء هذا الأمر صار في مخالفة شرعية ولذلك وكأنك تبع شرطاً مخالفاً للشريعة في عقد شرعي، فكيف سيجتمع عقد زواج شرعي مع شروط غير شرعية؟ أي لا يبدأ الشرع عنها؟ واضح؟ فقال العلماء إذا وضع مثال هذه الشروط باطلة هذه شروط باطلة، أي لا؟ ولا يمكن إثباته، ولا تثبت له، لا للزوج ولا للزوجة وهذا، إذن الشروط قسمها العلماء المعيار الضابط القاعدة بقضية يصح لا يصح باطل هي قضية هل هذه الشروط تمس بالحقوق الأصلية والأساسية نفقا مثلا والله اشترى تزوجها ولكن لا ينفق عليها النفق واجب على الزوجة شرعا النفق واجب هو اشترى شرطه باطل وعليه ان ينفق هي ما قبلت المهر كذلك، واضح؟ إذا المعيار، هل هذه الشروط تؤثر بطبيعة عقد الزواج، بمقاصد الزواج؟ بالحقوق الأصلية لكل من الزوجين أم لا؟ بقية هذا الأمر فيه سعر، كالقضايا المعاصرة الآن والله اشترقت عليه مثلا أن يشتري لها سيارة، أن تكبل دراستها، أن تعمل، هذه قضايا لا تؤثر بجوهر العقد لا تؤثر بجوفة العقد ولذلك تجوز وعليه الوفاء بها وإلا يحق لها أن عند القضي أن تفسق هذا الزواج لمخالفته الشروط والعقد المؤثر جدا بقضية الزواج الصحيح المستوفي للشروط وشروط الصحة ولذلك جعلها العلماء عشرة شروط كل، تشمل كل مجالات نعم <تصفيق> عقد الزواج ولا أريد أن تنتبهوا إلى شيء لاحظوا كل ما نتحدث به عن قضية ما قبل الزواج أثناء الخطبة أثناء كتابة العقد ما بعد الزواج من الحقوق قلتكم أن تتأكدوا وتنتبهوا إلى ذلك أثناء كلامنا أن كل ما يذكر من شروط ومواصفات وحقوق وواجبات كلها تقوم على فكرة زواج ناجح لا تظن أن الأمر معقد، أن الأمر متعيد، أن الأمر صعب. في النهاية أنت تتحدث عن إنشاء أسرة، أنت تتحدث عن أولاد سيأتون، أنت تتحدث عن بناء واجبات وحقوق. فإذا لم يبنى هذا البناء ضمن ما عالم واضح يقع الخلاف. الآن لاحظ أن لما يشتري إنسان بناء. وايش الدرسيه يكتب في العقد كل شيء صحيح يكتب كل شيء فيما يتعلق بالبناء ما له وما عليه مواصفاته وخدماته وهكذا ما السبب حتى يكون العقد واضح لا يقع خلاف المستقبل والله الكراج لا ملحق به ولا ليس يدخل به الضرائب السنوية عليه ولا علي؟ يكون كل شيء واضح ضمن علاقه على وضوحه على بين متضمن الحقوق وذلك سنرى أن كل هذه التفاصيل إنما مقصودها ثبات الأسان دوام المحبة ما بين الزوجين دوام الألفة لا أن نبني على شيء غامض والله نفق على مين لا نعرف من ينفق على الأولاد نعرف لا نعرف هل هذا يحق لي أن أشتبطه أم لا لا أعلم فهذا يكون بشيء واضح حتى الشروط ذكروها لك فهذا الأمر يجعل الزواج أكثر نجاحا وأكثر ثباتا وإستقراراً شروط الصحة إذن هي عشر ما هي هذه الشروط؟ سأقرأها لكم سريعاً حتى تنتبهوا إليها هل غطط كل شيء؟ لا قال لك الشرط الأول هو شرط في محل العقد اللي هو الزوج والزوجة الشرط الثاني اكتبوها عندكم إذن شرط في محل العقد اللي هو الزوج والزوجة الشرط الثاني تأبيل الزواج الشرط الثالث الشهادة الشرط الرابع الرضا والاختيار الشرط الخامس تعيين الزوجين الشرط السادس عدم الإحرام الشرط السابع المهر الشرط الثامن عدم التواقف على كتمان الزواج الشرط التاسع ألا يكون أحد الزوجين مصابا بمرض خطير أو مخوف يسمى سيؤدي إلى الموت التاسع الشرط التاسع ألا يكون أحد الزوجين مصاب بمرض مخوف أو مرض خطير سيؤدي إلى الموت الشرط العاشر الولي تعاقب تعاقب. طيب نكتوها معكم شيخ محمد أول. أول شرطين. شرط محل في محل نطق عن الزوج والزوج. <تصفيق> نعم تأديت <وتأبيل> الزواج تأديت <الزوج> أقيم عليه بالمؤبد. قفص. يلا. نعم. الشهادة. شتوري. الشهادة. الرضا والاختيار. الرضا. والاختيار. تعيين الزوجين وعدم عدم الإحرام. عدم الإحرام عدم الإحرام المهر. المهر. عدم الإحرام شخص يوسف المهر وعدم التواطؤ على كتمان الزواج الو علي اه كويس كان اليوم على مشاكل يكون أحد مزعج ومصاب بالمرض خالص عدم وجود في حتى مرض طبيبك حتى تعرفوا أن هذه الشروط ليست كلها عند جمهور العلماء أكثرها تقريباً نسبة 80% عند جمهور العلماء هناك بعض الشروطية خاصة ببعض الفطهر ولكن جمعها الدكتور محمد الزحيلي ثم نضياً من الذي اشترط ذلك أو لم يشترك ولكن ذكرها لأن نسبة تقريباً 8 من 10 هي عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء واضح ولكن سنرى أن بعض الشروط يعني قاش نعم هو شرط عند بعض الاضطراب محل العقد أي الذي سيقع عليه العقد هو الزوج والزوجة تحدثنا عن شروط ذلك آه، في آه درسنا آه، السابق في الزوجة مثلا رج رجع العلماء وأكدوا القضية أنها تكون متزوجة ان المشغول دائما يشكو يا على كلمه رجل فكيف تتزوج برجل اخر هنا تاتي قضيه زوجة الغائب متى يحل لها الزواج البعض يستشكل هذه القضيه تزوجوها هاجر الى اوروبا ولم تعد به منذ خمس سنوات زوجها في الحرب إذا تذهل على ذمته متى يحل لها أن تتزوج تقضي المدة المدة <تحدث> <تصف> <تصف> تالف في الأربعة <وشارك> عشر لاحظتم؟ لأن اشترض أول شرط هي أن يكون محل العقد قابل لحصول العقد تكون الزوجة والزوجة يكون تكون الزوجة غير متزوجة وإلا كيف سيقع العقد عليها؟ فقالوا الأصل أن انتهاء عقد الزواج ما بين الرجل ما يكون بفعل أحدهما. الأصل حق طلاق ل. حد للرجل. إلا نعطي هذا الحق للزوج. الأصل أن يكون قضية إنهاء الزواج هو بماذا؟ للرجل. بإرادة. الرجل. أحد. الزوجين الآن طيب من يمتلك الحق الأصلي وهو الزوج مفقود غير موجود ماذا نفعل؟ القاضي طالب إلى الله للقاضي قاضي. ولكن ليس للقاضي مطلقًا للقاضي عند وجود ضرر على الزوج طبيا هي هو غاب عنها عشر سنوات هي لا تزال على أمل أن أن يأتي لا تريد أن تتصلقني هل يحق لوليها؟ أو للقاضي أن يفرق بينهما لا. لا لا يحق له ما دم هي راضية بذلك ولكن إن أصابها ضرر كبير بذلك لا وجهناك ينفق لا عليها ولا على أولادها لا تستطيع التحرك بسبب الحاجة إلى الموافقة والإذن من الزوج بقضية السفر بقضية الوثائق الشخصية لها وللأولاد تعرفون تصبح أنه عائلة عند الحكومة فتحتاج في بعض الحال لموافقة الزوجين لبعض القضايا هنا قال عند وجود الضرر على المرأة أفضل مجمع الفقه أنه يحل لها بعد زمنية معينة. تفسر. فصلواها تقريبا تقريبا البعض قال حسب الضرر بعضهم قال بعد سنة بعضهم قال بعد ثلاث سنوات يحق لها أن ترفع أمرها إلى القاضي. القاضي يفرق لا يحق له أن يطلق القاضي يسمى تفريق تفريق بسبب وجود ضرر لها إذا تأكد القاضي بوجود ضرر. على الزوجة والأولاد يمكن أن يفرق بينهما لتكون خلية, شو خلية؟ أي ليست على دمة رجل فيحل لها بعد ذلك أن تتزوج أو أن تتصرف هي كمسؤولة عن نفسها وعن أولادها لا تبطر لأخذ موافقة مثلا الرجل بالسفر لأولادها أو بتزويج ابنتها وما شابه ذلك فإذا الشرط الأول الذي وضعه العلماء هي قضية ماذا؟ محل العقد أن يكون ممكن أن يتزوج أن يتزوجة ومنها قضية خلو الزوج من الزوج. نعم. فرد بينها وبين الزوج لأن التفريق قوم بي... بي... من القاضي اطراده كل من الزوج. ما إذا ذهب إلى الحرب أعتقد أن أربعة عشر. كيف أخي إذا ذهب إلى الحرب؟ نعم مدة تقريبا أربعة أشهر لا لا لا لا يرجع لا يرجع لا يا هذا قضية أخ لا لا لا قضية طبعا قضية أربعة لكن إلى الهجر هجر أما لا الحرب لا حتى عند الشافعي دشدد بهذه القضية قال قال لا يحكم ب لا يحكم بمو بانهاء عهد الزواج إلا بموت أمثاله من الرجال طب إذا كان وضع عندنا الرجل في سوريا ولا في العراق قلنا بفرائد متوسط عمر الناس سبعين سنة في فرائد هل, هل سنة تغذر إلى سنة هذا المتغنة صغيرة حتى يعقل الزواج أوه. بيني وبينهم فلا ذهب بعضهم قالوا بأن قدروها بـ تسعين سنة <تصفيق> كنا نقرأ هنا في فرائد في أمثالي نعم. هو العبارة نقيقة عند الفقاء نعم أمثالي نعم كم يعيش مثلا متوسط عمر الناس سنة في سوريا في العراق في المغرب فإذا مات أمثال يحكم موته هذا هذا أصل فتوى لماذا بناء على أن الحق الأصلي في إنهاء الزواج لمن للزوج فقال ولكن لا عند وجود الضرر الق الق القاضي ولي من لا ولي له القاضي ولي من لا وليه هنا تضرر حقيقة عن الزمان الشرط الثاني في الزوجة كذا الأولى أن لا ااا لا لا تكون متزوجة لا تكون محرم عليه حرمة لا مؤبدة ولا مؤقده حرمة مؤبدة مثل منذ أختك منذ أخي, مندو أخي <تصفيق> هي محرم عليه فلا يمكن انعقاد الزواج في بعض الأحيان تحصل أنسال هذه المشاكل في قضية الرضا بعد أن يتم تتم الخطة أو الزواج تأتي إحدى النساء من العائلة وتقول هذه ربعت مع هي أفضل من الرضاع. هنا الإشكال الذي عندنا هي من المحرمات تأبيده ولكن يعني حالة أن يتزوج من ال لا يعرف صعب ولكن ممكن نحصل لحبيت الرضاع وحصل تحصل كثيرا في بعض المدن وخاصة قديما كانت عادة أن يرض أن يرضع من الجيران ومن الأقارب كانت شائعة جدا الآن أصبحت قليلة. <تصفيق> إن قديمة أخواني ما كانت في قضية الحليب الصناعي وحليب الأطفال المجفف وقضية ذلك، فعندما يكون تكون المرأة مريضة أو لا تستطيع الإرضاع، تضطر للاستعانة بمن، بصديقاتها، بأقربائها، بجيرانها حتى ما يموت الولد من الجوع لأنه لا تستطيع تعطيه وإيا شيء، فكانت عالم منتشرة جدا. الآن خفت كثيرا. أما قديماً كانت منتشرة بكثرة فيقع هذا الإشكال هي قضية الزواج بمحرم هي قضية قياد من رضع ولم يرضح وكذلك الحرم المؤقتة كما تعلم من من يعطينا مثال حرم مؤقتة <تصفيق> الأخت الأخت أخت الزوجة نعم إذن ولا لا أخت الزوجة مؤقتة ت ت تطلق عليه، يعني هي محرمة هذه المرأة التي أريد أن أخطيها وأن تزوجها هي محرمة لوقت معين ليس دائماً المؤبد دائماً المطلقة دائماً. في العدة أو أخت الزوجة. الزوجة أحسن المطلقة في العدة أخت الزوجة أخت الزوجة عمة الزوجة نعم خالة الزوجة ما يصح، صح؟ صح؟ نهى رسولي أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها بادى يعني تأبيد الزواج تأبيد من أين أتينا لهذه المفردة العربية ما أصلها؟ بادى يأبىيد تأبيد. تأبيد. تأبيد نعم من فعل أبادى الدو... الدوام و... دوام ولا دوام والاستمرار م... إلا متناهى أدنى ما عكس المواقف مؤبد أي دائم أي أن يكون الزواج مؤبدا دائما كيف من يعرف طب ما عبس هذا لو قلنا هذا هو الزواج المتعه المونا مؤبدا المتعه عكسه ماذا المتعه المتعه أيضا المؤقت ما هو حلال دكتوريا الميسيار حسب يعني الط طريقة إجراءه سبحان يدخل به الشروط طلع أنا أصل حقت عنه لو سألوني عنه في كان جيد الميسيار هو يدخل بقضية الشروط الصحيحة واجبة الوفاء الصحيحة غير واجبة الوفاء الباطنة حتى المتعامل الآن عندما نقول تأبيل أي أن يقول عقد الزواج يراد به الدوام والاستمرار وليس محدد لا بزمن ولا بشيء محدد يعني مثلا يقول لها أنا أتزوجك إلى أن تخرج إقامتي في, في بجتك ها ده مؤقت بشئ انا اتزوجك مثلا نهایت عقد الى ان تستطيع السفرية لديها مشكلة انها لا تستطيع ان تساكر وحدها طلب منها محرم قال إلى ان تغادر المطار أنت زوجتي. الحالة والمثال الأوضح كما قلت هي قضية تحديد الزواج بزمان. ماذا يسمى هذا؟ تحديد الزواج بزمان. إما إذاً إما أن الزواج المؤقت، إما أن نربطه بحدث وتصرف ما، وإما أن نربطه بزمان. والأشيع هو الزمان. وإن كان موجود الآن حالات كما قلنا من أجل السفر، من أجل العمل، من أجل الأوراق. الذي تحدث الفقهاء بشكل مفصل هو الحاله او الصوره هي زواج وكما تعلمون زواج من المنسوخات عند العلماء يعني كان في أصله مشروع ثم وورد عدد أحاديث صحيحة بذلك وورد عدد أحاديث صحيحة بذلك من الحديث عليها. عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في خيبر بعد غزوة خيبر تقريبا بالسنة الثامنة نهى رسول الله عن وعن أقل الحمور الأهلية في عام خيبر لما غزوة خيبر حتى تعرفوا یعنی عبسه با المتعه زواج الموقت با الموقت با حدث او فعل حتا تعرفوا قضیه زواج المتعه هو زواج مستوفی کامل الشروط یعنی بیه شهود بیه ولي بیه مهر في عقدين للشروط لكن هي قضیه قضیه انه زواج محدد بزمن بزمن معين هنا لماذا منعه لماذا منعه وهو شرط اشترط عليها ان الزواج مثلا ثلاث سنوات الى ان ينتهي من دراسته في الجامعة ويرجع الى بلده وهي رضية. <تصفيق> لماذا منع هو من الشروط صحيح؟ لو قال لها والله أنت زوجتي إلى أن أتخرج من الجامعة وأرجع إلى بلدي وهي راضيات أن هذا زواج شرعي ويورد بلضاء أهلها ولضاها وما هو والزواج يرد به الدوام الاستمار إنما منع هذا الشرط نرجع إلى الشروط إنما منع هذا الشرط لأن هناك مقصب الزواج ما فأصل فلسفة الزواج في الإسلام ألوها قضية الاستقرار الدوام إنشاء أسرة الاستقرار النفسي الاستقرار العائلي فمنع هذا الشرط كان في بداية الإسلام مرخص لظروف خاصة تتعلق بالغزو تتعلق بالإقامة فترات طويلة خارج المدن فللمحافظة على أديان المؤمنين رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقوم استوفية الشروط على أن يوضح إن حتى كمان للفتاة ما تقع بالمشكلة إذا لم نبين لها ثم حصل حمل وترك وتركها وذهب من الإشكال من ينفق عليها؟ من ينفق على الجليل؟ ما ينسى بالولاد؟ أما هو من البداية هو يحتاط وهي تحتاط ولكن منع ذلك منع ذلك لأن الشرح راع المصلحة هناك مصلحة حقيقة فيها الزواج هناك مصلحة التي هي تجنيب الغائب أو المبتعد عن أهله أو المسافر أو المجاهد تجنيب وقضية الوقوع بالكبائر هي الزنا هذه مصلحة هذا يسمى عند العلماء استحسان أن تترك هذه المصلحة لمصلحة أعظم منها وهي؟ بناء الأمة، بناء الأسرة، استقرار الزواج، المحافظ على حقوق الزوج وحقوق الأولاد. وإن كان هناك مصلحة بب بقضية التشريع، وإلا كيف شرع في بداية الإسلام أن, إن هناك مصلحة مرعية شرعاً هناك مصلحة حظ الإنسان حسن. عن. و... حسم. والأمر ليس فقط على الفكرة الخاصة بال... يعني بالرجال، قد يكون للفتاة أيضاً، قد يكون للفتاة. فهناك مصلحة شرعية، ولكن تركت هذه المصلحة وتم النظر شرعاً إلى. وإذلك في الاستحسان في درستم أنتم مصرحة في الاستحسان كمصدر من مصادر الشري... الشريعة الفرعية أو المختلف بها قدوا الاستحسان هو ترك <تصفيق> مصلحة ظاهرة جلية قريبة إلى مصلحة أبعد وأشمل وأقوى منها الذي يظهر أن هناك مصلحة بزواج المتعب فيها حفظ للفتاة والشاب وخصصا في مثلا السفر في أثناء البرد عن عن الأهل، وشوف إن لا الإسلام أبعد من ذلك، نجد أن هناك مصلحة، هناك مصلحة ولكن هناك مصلحة أعمق وأبعد من ذلك، فتم منعها. الأحاديث المشهورة كما قلتُم. حديث حديث. حديث علی <تصفيق> نظر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر بالأهلی زمان خیبر وحديث سبره من معبد أن رسول الله في حجة الوداع نهى ارجع وأكد رسول الله لأنه و كما تعلمونه وسائل التواصل في ذاك الزمان قليل فربما في بعض احيان لا تصل المعلومة أو الحديث النبوي الى الى كل الناس الى كل الناس هناك اناس يعيشون في البادية يعيشون في الاريات يعيشون في المدن هذا الذي جعل بعض الصحابة يقولون وهو ولكن هذا حصل في بداية تحريم زواجنا لأنه بفعل إنصال المعلومة ليس في كما في زماننا هذا فكان بعض الصحابة يعيشون ربما في اليمن يعيشون في مدن أخرى في الطائف في <تصفيق> فنعم أثير من أن بعض الصحابة كان له موقف من قضية زواج المتعة كان لسببها إنكم ببقى تسمعون هذا على وسائل الإعلام الموجودة نعم كبيرا في محاضرة علمية موقف بعض الصحابة من قضية أن زواج المتعة لم يمنع لم يحرم لسببين. سبب الأول هو أن أفثر الحالات حصلت في بداية تحريم زواج المتعلم كلهم يعرفون أنه أنه شرع فترة من الزمن أنه جائز المعلومة الجديدة التي هي أنه منع احتاجت وقت إلى أن تصل إلى الأرياف وإلى المدن وإلى الدول وإلى البادية فهذا الذي ظهر من مواقف بعض الصحابة كان في بداية تحرين ماذا؟ زواج المنع هناك هذا أول جانب فبعد فترة بشكل تلقائي انتهى قضية <تحريم> النقاش والجدال في قضية تحريم زواجهم تعلمتها لأن وصلت المعلومات الأكبر. بقي بعض الصحابة يرون مثلا مثلاً سيدنا ابن عباس. ينقل عن سيدنا ابن عباس أنه ينقل في الكتب أنه كان يرى أنه لم يمنع. وللأسف حتى النقل خطأ عند ابن عباس حتى الفقهاء فقهاء أهل السنة عندما قلوا هذه الفتوى نقلها بطلق القاتل يقولون أن ابن عباس كان يرى أنه لم ينسخ حقيقة موقف سيدنا ابن عباس لم يكن فلسفته ومبدأه من هذه الطريقة وماذا ينقلون إذن حتى ذلك قدوبنا يرون أنه كان يرى موقفا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خالد به الصحابي حضية أن زواج المتع لم يمنع <تصفيق> <صفيق> هذا النقل عن ابن عباس ليس به القال على <تصفيق> لأننا رجعنا إلى فتاة ابن عباس أو مواقف سيدنا عبد الله بن عباس وما نقل عنه هو لا يغى الأمر هذه الطريقة هو يراه حكم معلّة انظر الفرق. هو يراه حكم ما ماذا معلّم أي له علة متى توفرت هذه العلة؟ وجبة ممكن أن يعود الحكم مثل قضية الإسكار بالخمر أي شراب معاصر أو جديد فيه مشكلة غياب العمل والغياب عن الوعي هو خمر فيأخذ حكم الخمر وإن كان اسمه ليس خمر أو ليس مصنوع من العناب ولكن أي شيء به نفس العلة أي وصف المؤثر الذي هو الإسكار ذهاب العقل يأقل حكم للخمر سيدنا ابن عباس كان يرى أن قضية منع أو السماح بزواج المتعة لم يكن لقضية ناسخ وماسوك كان قضية معلل تعليل أنه في بداية الإسلام كان هناك علة معتبرة شرعا ولذلك شرع ابن مسعود كان يرى هذه ولكن هذه العلة عند استقرار الدولة واتساع الجيوش لم تكن لم تكن هناك تبديل كما يقال يعني يذهب مجموعة من الجن ويرجع مجموعة من الجن لم يعد نفس الجنود والمجاهدين هم الذين يوازبون على الثغور لشهور ولسنوات لا نعم عمر فيما بعد ذلك كان لا يسمح للمقاتل أن يبقى أكثر من أربعة أشهر بعيد عن زوجته وأولاده يرجع ويقيم ويرسل جنود آخرين تبادل واضح؟ إذن سيدنا ابن عباس لا يرى قضي أن ينكر الناسخ والمنسوخ، ولكن هو فلسفته لتشريع الحكم كان يرى أن هناك علة من أجلها شرعة وهناك علة من أجلها مُنعت منع. منع. منع. لم تعد تتوفر، فنقل أنه يرى أنه لا ينسخ لم يقول ذلك، لم يقول ذلك. ال عنه بالأسر أنه يرى أنه كان له علة هذا الحكم فما وجهة العلة؟ کنه هنکه حقوق ثم لان العله انتفت وانتهت فيما بعد ومع ذلك لما اشيع هذا الكلام عنه ونقل نقلا خاطئا صرح عده مرات في آخر حياته انه يرى ما يرى جمهور جماعه الصحابة من انه انتهت انه, أنه نزخ بذلك حتى لا يقع بالنقل عنه فصرح ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أنه في عام خيبر السنة الثمانية حرمه رجع وأكد على تحرينه بخطبة جمعة, جمعة. وجهة الوداع لأن بها استعرض أهم قضايا الدين رجع وأكد عليها حتى لا يتبس الأمر على الناس إذا اشتراط التأبيد هو يتماشى مع مقاصد الزواج لما الدكتور ضياء حينما الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ألا نختصي نعم ابن مسعود رضي الله عنه المرد، كان لئي رأى حين مدى؟ شو أخي؟ اجتهادات بعض الصحابة كما تعلم مدى مو اجتهاد وهذه فيما يتعلق بقضية مذهب الصحابة أو قول الصحابة كمصدر من المصادر ما مهما دائمه؟ که قدردت لما سيد معمر رأى آلاه آلا يتزوج المسلمون من الكتابیات صاحبه عندنا کثير من البنات المسلمات غیر متزوجات قلتا لما تتزوج من اهل الكتاب فما قبل الصحابه کتواه اجتهاد فقل سيدنا باع بس دن نمید انه اخی ورم نید رأيوه ولكنه لا نمید انه يكون صبابا دائم صحیم؟ خاصا في قضایه اجتهادیه وهذا ال بحثه مذهب في الادله المختلف مذهب الصحابه هل من في, السنة زوج في السنة. يستشهد العلماء بكثير من الايات المتعلقه بقضيه تبيد الزواج لو رجعنا إلى آيات الزواج الوارده به من هنا نعم تؤكد على قضية الزواج الدائم المستقر لا ت لا لا أمتى فنستمع فئتهم لا تحرم طيباتي ما أحلف الله لكم لا زواج الأم ليس من صغير وراء ذهن يعني هذا الوضع يعني من يبقى دلالة طنية إنه في شيء أصبح من فهو مما وراء ذهن ولكن هو يسمى زواج غير مشكّل يبقى دلالة طنية <تسجال> ما کیانی داره قفل. ولذین هم لفروجیم حاصلشون، اگر و الشاهدین و الم. ما ما ما مبادی. هم آن واضح و آحادیث صحیحین عام الآن إيش خيانته إن شاء الله ماذا بدأ تخطو جزء من الدين؟ طبعاً إن شاء الله. هم يمسكون الشباب بها أخي. مش إن شاء الله. إنهم عين مدخل من أحسن ما أحسن ما تحدثنا ما عندهم ما غيره. علاقات أهل البيت شمعة يسمونها. رأيتون عليها أفكاره. قضية البيت محبة آل البيت وقضية التسهيل والترخيص بقضية الزواج المتعارف. هل يستقيموا بها كما قلت. أكثر صور من ولا لماذا بأفتانهم ولا بأساندهم مستقيمون الناس يعني الخلل واضح نعم الخلل واضح فهم يلعبون على العاطفة تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويلعبون على على قضية الشهوات. واضح وإلا كيف سيقنعون الناس بالالتفاف حول مرجعياتهم ولا يتعبون سبحان الله في دعوتهم كيف أخي بمعنى كل ما جلست معهم إلى وتحدث وتكلم وتحت... معنا فاس ما عندهم شيء ووأتصور زوج مسها في إيران أن من الويلات يعني اللي... تنش الأرقام تنش الأرقام كبيرة موضوعها نعم الشهادة ماذا يعني الشهادة الشهادة في سبيل الله تشهد تشهد في سبيل الله ماذا يعني الشهادة <شهربت> <متشربت> <متشربت> <متشربت> <متشربت> <مت شو زو... عد شهادة عدل أن يكون مناقض شهود عدل يحضرون هذا العقد ما السبب؟ من يعلق لماذا إشترط الإسلام قضية الشهود؟ ما فلسقة الشهود في الإسلام في الزواج؟ لماذا يا أخي؟ ماذا هو بالتراضي ومتصل في المحكمة مثل الزواج المدني لا؟ إذا اختلف يعني يذهب العروس والعريس إلى البلدية يتزوجون وانتهى الأمر برضاههم وبعقد رسمي لماذا قضية الشهود؟ إذا اختلف من الطرفين كيف؟ فإذا اختلف الطرفين. الطرفين. هناك أهم فلسفة أهم من ذلك. اللي سماه تقيس. عكس الزواج ماذا أخواني؟ زين قلقة. عكس الزواج ماذا؟ كا كا. زنا. زنا. الزنا هل هو من الصفات والسلوك المحمود شرعاً وعرفاً واجتماعياً أم مذموم؟ مذموم. مذموم. كيف نفرق ما بين الزواج والزنا؟ بالشروط. شو؟ هذه زوجتي وليسها الصديقة إذا نميز الشهود من اللي يعرفوا الجهاد ولمجد الإمام مالك يعني سباق إلى قضية الغوص في فهم مقاصد الشبع وأبعاد الإمام مالك لم يكتفي بقضية شاهدين وأنا أره وجها وجيها جدا لأنه حقا يمثل جوهر فلسفة الإسلام لقضية الشهادة والشهود ما مالك ماذا يرى؟ إعلام إعلام شهادة مشهورة نيد. إمام مالك ما قوي. عند جمهور العلماء أقلوها شهادة. إعلان. في الشهادة. ماذا قال الإمام مالك؟ إعلان من المغاربة لازم تكون شاطرين. إعلان إعلان أن تكون إعلان الزواج. لا لا شهور شهور كثر. أربعة راعينا شوي والله لا ليس كذلك. عند عنده جموع نيد. أربعة لأي واحد الدي عدد إمام مالك ما ذقان. إعلان بحر. إعلان يعني تكون. كل الناس على خبر انتشار انتشار نعم خبر الإمام ملك لم يقبل أن والله مجرد شاهدين نصح بهم الزواج قال لابد من جمع إعلان إعلان على انتشار جمع نشر جن. الخبر في المحيط الذي تعيش به لماذا لتحمي نسائها وتحمي فتاتي ما أقول أن على علاقة محرمة يشيع ويفشو وينتشر بين الناس هذا زوج هذه وهذه زوجة هذا فإذا رأوك تمشي معها أو تدخل إلى بيتك لا تبتدى سهام القذح والذم تصيبك وتصيبها تكون فالإمام مالك قال لأنه المقصود هذا أم والله إذا اثنين ولا أحد يعرف بهم كيف سأحمي نفسي وأحمي الفتاة؟ فالإمام مالك كان أبدا هو في في, في جوهر مقصد الشريعة والقضية الشهادة قال لابد من من انتشار من انتشار خبر النفلان ولذلك من أين أخذ هذه الإمام مالك مقصد من يعلم إن من أين أخذ مقصد أنه لا يكفي شاهدين ولكن لابد من فشوة وانتشار وعموم الخبر بين جماعة جيدة وخصوصا في محيطك الاجتماعي الذي تعيش من أين أتى بهذه بهذا الشاب؟ في حديث إعلانه مش الزواج مش بالعلاقة هو أخذه من الحديث المشهور الولد في السنان أعلموا النكاح وجعلوه في المساجد وضربوه عليه بالدفوف هناك فرح واضح يظهر أن هناك فرح هناك زواج هناك علاقة شرعية ما بين فلان وفلان فما أحد يتكلم أو يقدح أو يذم وإذا لا سمح الله هرب الزوج والفتاة حامل أنجبت ولد أمام الناس ما هذا زوج ينصب يمصب إليه يذهب الشهود ويذهب أهل الحي إلى القاضي ويقولون صحيح ليس هناك عقد لأننا نعيش في قرية يوجد عندنا محكمة ولكن كلنا حضرنا وشهدنا وأكلنا من طعام الوليمة وهذا ابن هذا يثبت النسب إليه في فيه فوائد يثبت لها النفقة هذه زوجة هذا تركها لا ينفق عليها يبقى تبقى نفقة دين في ذمته يأخذه القاضي منه وإذا كان له أملاك يبيع أملاكه ويعطيها للزوج ولالأولاد هل هناك إثبات هذه زوجته هذا؟ ق... يعني لها فوائد حقيقة ليس الأمر بهذه لأن هم كماعة علماء عندي غياب الدليل يفيد الشهود أنا ما عندي وثيقة زواج عقد زواج كيف أضمن حقي؟ كذا الكفيف يعدينا. ما في عقيد ما في عقد رسمي قانوني إنه هذا قوي جدا أنه أمام القاضي وأمام الحكومة قد ما في كما في بلادنا في بعض القرى يتزوجون هذا من كيف يثبت الحقوق؟ الإشارة تثبت الحقوق بطريقة أخرى قضية الشهود والإشارة. إلى إلى ثوابير حقيقتها قضية الإشارة لها ثوابير باثبات الحقوق والمحافظة على السمع. متى ينبغي أن يكون الشهود؟ سأل العلماء سؤال متى ينبغي أن يحضر الشهود أو أن نعلن على النفاح؟ في الخطوة بداية يعني متى يجب قبل. أن نحضر الشهود ديارة الدخول بها خطوة. خطوة. خطوة خطوة بين الطاقين إجابة وقبول يعني عند العقد معلوم. عند جمهور العلماء ينبغي أن يكون الشهود موجودين عند, عند الإجابة و القبول تزوجتك قبلتك بسر عند عقد الزواج ينبغي أن يكون الشهود موجودون عند الإمام مالك قال يمكن أن يقوم العقد من غير شهود ولكن لا يكون الدخول إلا بانتشار الخبر وشهود فهو لا يجيز إلا تصبح حلالا له ولا هو حلال لها ولو عقده فهو يرى أنه لا مانع أثناء العقد ألا؟ شهود. هذا هو مرفق ثورث. ألا يكون شهود؟ ولكن لا يحل لها ولا تحل له. قبل الضرب. إلا بعد نشر الخبر بين الناس. وحقيقة الأخذ برأي الجمهور أحوط أفضل. لربما كي يكون في شوية طول عند العقدة تقدرتية. الأخذ برأي الجمهور أحوط أنه أثناء لأنه ليش أحوط؟ على بساطة. في أخ... شو... الع... العلماء في قضية ترجيح الأقوال الفقهية يراجعون قضية في... أقول العلماء في ترجيح في ترجيح الأقوال الفقهية يراع يراعون في في بعض الأحيان اختلاف, اختلاف الزمن اختلاف طباع الناس كيف كيف هذا اختلاف طباع الناس واختلاف الزمن لأن قل مالك يقول ویمکن اثناء العقد ان لا يحضر رشتول ولكن لا يجوز الدخول و الزواج بشكل عملي إلا الناس عندما اطلع الناس لماذا يرجح الان اخذ العلماء انه لا من رشتول اثناء العقد السبب ان ایمان الناس و اخلاق و كان المجتمع مؤمن مسلم في قيم في أخلاص في شهامة في نخوة، وخلال <تصفيق> المجتمعات والفساد والشبهات جعل الأمر يحتاج إلى مزيد من الاحترام. كيف؟ ماذا لو أجرين العقد ثم أعلننا فيما بعد؟ طيب كيف نعرف المقدار لما؟ أعلننا أننا تزوجنا، بس ما, ما, أعرف، ما, أعرف، ما أعرف ما أعرف تفاصيل. <تصفيق> الزواج الشروط التي وضعها كل من الزوجين مقدار المهر نحن أعلننا أن تزوجنا ولكن لا وهل من العظم كل التفاصيل لكل الخلق لا, لا. وذلك لو كل يحضر الشهود أثناء العقد هذا يكون أفضل لماذا؟ تفاصيل تفاصيل على الزواج أنه تم الزواج اثنين للابدأ على تفاصيل العقد من مهر وشهود حتى لا يقع خلاف خلافه فهو حقيقة أضمن م. فهو حقيقة في بعض أحيان يضطر في بعض الأحيان يضطرون الآن الزواج في محكمة يذهب الأب مع مع ابنته والزوج يكتبون في بعض الأحيان في ظروف معينة في بلد آخر في مكان آخر يضطروا لكتابته بالمحكمة من أجل تثبيت الزواج ربما يأخذوا هنا الآن بقضية فتوى الإمام مالك أنهم يجرونه ثم يعلنون ذلك ويشهرونه أمام الخطي الجمعة ولكن رأي جمهور العلماء هو الأسلام والفضل في هذا الزمن <تصفيق> إذا الجمهور من؟ من من الشروط مالك الإشهار الرضا والاختيار ما يعني رضا والاختيار؟ فتا ينفذل معك لا أهم شيء أن هذا مشانكم مشانك للرجال قليل ممكن في بعض الأحيان ولا كان قليل نعم يقع أكثر لأنه دائما الفتاة هي الضعيفة ماذا يعني الرضا ولا أن يكون العقد بكامل الرضا والاختيار من الطرفين ماذا يعني؟ أيوه. أن يقع العقد بكامل الرضا واختيار الفتاة لا أن تجبر أو أن تكره على ذلك مم. هذا رأيه ماذا؟ الرضا الجمهور والأخيار الجمهور أنه مم. لابد أن يقع العقد بين الزوجين بكامل الرضا والمحبة والاختيار والقبول من الطرفين من الزوج فلا يكره الزوج ولا تكره الزوج وإذا وقع الإكراه يمكن الفسر وإذا وقع هذا رأي من؟ جمهور هذا رأي جمهور, جمهور الإمام أبو حنيفة الإمام جمهور. أبو حنيفة قاس الإكراه على الهزل ثلاث جدهن جد وهزدهن جد الطلاق الزواج جمهور. والطلاق جمهور. ورجع وفيروي والعتاق يعني اعتاق العبد فقالوا هذا قياس ليس صدق لأنك لأنه عفوا إذا أردت أن تبيع وتشتري قلم بده رضا هل من معقول بناء أسرة ثابتة مستقرة متينة يكون بالإكره؟ يعني هذه قاعدة عامة في الشريعة أن كل العقود وكل الاتفاقيات سواء كانت مالية ولا معنوية ولا رضا بكال الرضا هو العنصر المؤثر في العقود في الإسلام ويعبر عنه بالإيجاب والقبول أنه تعبير لفظي واضح نعم أو لا ولا الرضا هو شيء داخلي <تصفيق> يعبر عنه قال العلماء بشيء ظاهر والإيجاب والقبول جمهور العلماء يرون أنه لا بد من الموافقة والاختيار والرضا والمحبة الكاملة من كلا الزوجين بإقامة هذا العقد لأن المقصود منه الدوام والثبات والاستقرار وإذا وقع الإكراه على الشاب ممكن يقع وعلى الفتاة يمكن أن يفسق العقد مثل يعني هناك حديث جميل جدا فتاة أكرهها أبوه على الزواج فهربت وجاءت إلى السيدة عائشة هذه الفتاة وعية هربت وجاءت إلى من؟ السيدة إلى السيدة عائشة إلى بيت رسول الله صادف أن رسول الله لم يكن في البيت، فأبقتها عندها إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن أبي فتاة اسمها الخنساء، بنت خيدان، فقالت إن أبي زوجني من, من ابن أخيه، من ابن عمها، يرفع بي خسيسته، هي إنسان محترم راقي وإنسان فاسد سيء، فأراد أن يغطي واحد زوجته. فأرد أن يغطي عليها وأن يرفع من شأنه وأن يزوج منه للأسف فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع خسيسته وأنا تاريها دورها قالت اجلس حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فلا قل ما فعل أبوك فتروكي من سيء لا قيمة له أنت لأمادا ترينين قال فجاهد الأمر إليها أي طلبة رأيها وموافقةها النهائية فقالت يا رسول الله قد أجزت قد سنقولون قد أجزت ما صنع أبي إن أنا موافقة موافقة على الفعل أي وين كان أصلي بحق ولكن أردت أن أعلم النساء الليس للآباء من الأمر شيء في قضية الزواج. ثم أجمل الكلام يحترمت رأيها ولكن قالت كان ينبغي أن يأخذ رأيه وأن يستشير قالت ولكن أردت أن أعلم النساء الليس للآباء من الأمر شيء في قضية الإكرار والإجبار على الزواج من من لا تريه ولذلك لا يصح وهو الرأي المعتمد عند العلماء وإذا وقع يفسخ الزواج لا يمكن لا تعيين الزوجين ماذا يعني؟ ما الذي يتزوج؟ كان عندنا بالشام إذا كان عندهم فتاة يزوج في البيت يزوج كل بنات العيلة عليها. هذا أصفر <تصفيق> قديم العادات الجهادية القديمة. كان <تصفيق> إذا عندهم فتاة جميلة يزوج كل بنات العيلة. تشوف شيء وتأخر شيء. عند رؤية الشرعية ترى ما شاء الله قتات فاتت... آ... كاملة المواصفات عند الاستلام. لشئ. عن <تصفيق> العادات كان العادات يعني ما في. يخرج معها ويزورهم ويأتي إليهم تراها مرة واحدة والمرة الثانية عندما تأتي كذا البيت ما نحصل. ورايحين على الكف ورايحين. طيب تنساه هذا لا يجوز يجوز أن خلص وانا مقسومه فعينن كمان كان توقف فقول لي هذا يا هذا ما هكذا ما اتفقنا يا جماعة هذا عندنا مسلسل قديم هذا كان سمى مرايا هذا ياسر العظم مشوره فنان قدير جدا سوى حلقة خاصة به، لذلك كانت أم شائعة، ولذلك اشترطت قراءة قصيد أن يكون كل من الزوج والزوجة محددين بالضبط من هم: عائشة، خديجة، فاطمة، محمد، أحمد معروف شكله ومعروف من هو حتى لا يقع الخلط والدبس، والذي أكد على هذا الشرط بشكل واضح ودقيق من الحشافعية والحمابلة. يعني والله يقول والله زوجتوك ابنتي ما شاء الله ولديه سبعة بنات أي واحدة اللي عمرها ثلاثين ولا اللي عمره 17 ولا خمسة وعشرين جميلة ولا أيه والله زوجتوك ابنتي أي ابنته بين القوسين هذا بين القوسين وكذلك الفتاة والله أخطب ابنتكم مها إلى ولدي من الأولاد ولدت منه ولا ما شاء الله كمان انت عندك ما شاء الله لك الى من منهم كبير صغير مثقف متعلم للمتعلم يعمل لا يعمل اكد على هذا الشرط الشافعي والحمد لله من ان يكون كل من الزوج والزوجة محددين بالضبط لماذا؟ لان الزواج يطلب منه التفاهم المحبة التعايش الاستقرار والثبات لا والله ان تجد البضاعة مختلفة هي تزوجت عساس شاب وما شاء الله في الخمسة وعشرين ويعمل ومستنقى قريض فيه مثلا شيخ في خلفة تسح <تصفيق> ستين ما يصح فلا يصح في هذا التزوير على العمون ابنتي وولدي لا يا أخي جيبوا لبطاعة نشوف لا يجوز لا يجوز لا يجوز شوف العين تترك السوال ايه عنا مثل يقول شوف العين تترك السوال <تصفيق> لا كان لأسف كان يعمل لك شيء مضحك كان بيسا. شيء مثير يعني كيف يعني توري يعني ترونه يعني يرى فتاة ما شيء عجيب يعني والله خجعة شيء؟ عندنا شيء ثاني <تصفيق> اللي عنده بنت جميلة عراقي يعني يتزوج واحد جميلة بالجميلة التي عنده نعطيك شجار هذا يعني هو يتزوج بنت هذا بنت هذا نكاح معروف. هناك, هناك معروفين, معروفين بس هنا ما هذه ولدي ما يعني ما في جنوب العراق إذا يعني يسمون الفصل العشائري فا عندما ياخذون ديه فممكن ان تكون امرأة يعني, يعني يعوضون الشخص الذي سحب ابو احدهم بالسياره او ضربه بكذا هذا ما ديه فياخذوا ما في فشاد بخمس سجن السجن ازين وصار هذا ده ابنه وأضف له و... فعادة يسموها الفصليه هذه ان جت فلا يقام لها عقد زفاف حتى ينهي الدماء للاسف على جاهليه والله من يفعلها هي على الجاهليه لا يقبل أحد انها مستغرب هي جاهليه هي صراعه المسلمين هي جاهليه هي جاهليه وعاده عند الأعراب هذه يعني والله ناقص موجود موجود.. حاولوا ولا الله. عدم الإحرام. عدم المهر عدم الإحرام.. ماذا يعني عدم الإحرام.. حتى يعني في الحج دائما الحج الان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> متفرغ للعباده رايح تحطه والله تشوف البنات اللي يقلب من ضرب بحجر أثناء الإحرام، عقد لا يجوز، لا أن يزوج ولا أن يتزوج، لحديث صحيح ماذا؟ لا ينكح المحرم ولا المحرم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح في رواية لا ينكح أي تنكح الفتاة م. أو لا ينكح لا يزوج حتى لا كقولي أن يقوم ب ب. دم فأثناء الإحرام الحج لا يجوز هنا عقد. ممكن أن يعرض أن يلمح نعم أما يترك بالله يترك الحج ويرحث عن صالح من أجل عقد الزواج ويرحث لا، هذا مم. ليس هو يمات أنه وقت الحج محصول فهي عبادة العمود مرة يعني يؤجل أرى خمس أيام بؤجل. يعني الحب الآن ما عليش نعم أمسك قلباً انتظر أنتظر خمسة أيام إلى أن ترتدي مثل <تصفيق> رجعنا إلى قضية المهر. طب أنت أنتنا المهر هو ليس لا رقم ولا شر. قصة قصص ما هذا ما هذا التناقض من, من يعرف؟ أنا قلت لكم أن هذه الشروط هي شرط عند البعض. عند جمهور العلماء كما قلنا لكم ما عدا مالك. الله يخلينا الإمام مالك هو من من طرف النساء. هو يعني ما حقوق النساء بشكل واضح. جمهور العلماء يرون أن المهر هو حق للمرأة ذكر أو لا ذكر ستأخذه. من هذا المنطلق جمهور العلماء قالوا أنه ما, ما يشترط أن يذكر المهر صراحة وعالنا الأفضل نعم أن يذكر حتى لا يحصل خلاف في المستقبل ولا والله مهره في ألف يورو ولا مئة ألف يورو فرق كثير نعم فرق كبير كثير وخاصة في بين العائلات الكبيرة التي تتفاخر بالمهور يعني المهر مثلا بمليونين أو بخمسة مليون يورو حديد مشكلة نعم أرقام فلكية عند الإمام مالك يرى أنه من شروط صحة العقد أن يحدد المهر بشكل مرحب حد الإمام مالك عند الجمهور لا هو حق ولا ذكر أو لا مذكار طب كيف يقدر إذا لمذكار ما ذكر المثيلات <تصفيق> العرف حسب الله المثيلات والمجتمع التي تعيش فيه العدم العدم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حتى يكون هناك يعني الإسلام دائما هناك عندهم تنصاف الطرفين لا يظلم رجل لا يظلم المرحب أمثالها من النساء الشائع في عائلة تيجي في مستواك الاجتماعي والثقافي. مثلك كم من قطعة مهر من من الفتيات في العائلة؟ قال والله إحنا مساعنا المعتاد خمسة آلاف يورو مقدم وخمسة آلاف يورو متأخر. أنت كأمثالك من فتيات العائلة أو فتيات الحي أو فتيات المنطقة بالعفو حتى لا يقع جور لا على الرجل ولا على الفدث. الفترة. أما أن نقول والله لم نتفق. الآن نحن نريد ما نطلب ما نريد لا. يقودهم القاضي. لا لست أنت الذي تقرر ولست أنت الذي تقرر لا أهل الزوج ولا أهل الزوجة. القاضي هو يسأل في العائلة، يسأل في الحي، يسأل في المنطقة كم؟ بالمعتاد. المعتاد. قال والله المعتاد كيلو ذهب. و... و... عشرة. عشر بيوت وسياقة. البيوت لفيور. الاخ سامحك أنا. كم هذا المود اللي بدك؟ فيزوووش هالطارج <تصفيق> لا فإمام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <لا. تصفيق> مالك يرى أنه من أسباب النجاح وإزالة الخلاف ما بين العواحل أن نذكر صراحة أن تريدك في أثناء <تصفيق> المهر إذا المهر عند من؟ الجمهور كنا؟ بسدق الجمهور؟ لا مالك. نعم مش طرق. عدم التواطؤ على كتم الزواج. هذا الشرط ايضا عندما يحفظ. ماذا يعني عدم التواطؤ على كتم الزواج? ما هو التواطؤ وما هو كتم الزواج? طبعا جوال <تصفيق> من مجال الميكانيكيه بيسوي الحركات يرغب يخافوا من الاسلامه و بده عدم التواطؤ على اتمام الزواج طو... مم. مم. مم. مم. اتفاق, اتفاق اتفاق جماعي عندما اقول تواطؤ في اتفاق جماعي اتفاق. تواطؤ مع اتمام الزواج اي عدم اعلان في شهود ولكن ارجاء خلوا بيننا خلوها ياك وانا اقول المغاربه ما يتزوجوا تمام زمان ما لكم صعبة عليهم سبحان الله الجمهور ما ذاقوا هل الجمهور ضد هذه الفترة لا الجمهور قالوا إن ذكر ذلك صراحتا في العقد يؤثر يعني تم إشتراط واضح ورضا طرفين أما والله ما ما أعلين قال هناك مجموعة قليلة و... الجمهور قالوا أن تذكر عدم التصريح بهذا الزواج صراحة كشرب في أصل العقد يؤثر أم الإمام مالك قال لا مجرد عدم إذا أن الإمام مالك ماذا قال نرجع ونربط منذ دارنيا الشهادة عند الإمام مالك لا يكفي إشهار وإنما الإشهار إشهار, إشهار وعكس الكتمان يكون منتجر في الحي وفي المدينة و وليمة و. طبل وزمر وخياله ورقص وعراضه كلهم لا يا صح اذا هذا منافي عند الامام مالك لقضية الاشهار الواسع في الزواج قال ان توافق او اتفقوا فيما بينهم لحمايه الرجل حتى لا يناله شيء من زوجته الاولى او ربما من عائلتها ربما ليس متزوج هو لكن من عائلتها عائلتها غير مواققة هي تسوجت بغير فضاء أهلها فلا تريد أن تعلم أحد فاتفقوا أن لا يظهر ذلك فقالوا للمشاهدة ذلك صراحة عند الجمهور أيضاً لا يصح عند الإمام مالك مجرد التواطؤ أي تعمد يعني أو الاتفاق صراحة أو تعمد عدم إفشاء ونشر هذه الخطبة أو الزواج يجعله عقد لي خلال دكتور ضيئة ما عنده دليل كيف؟ دليل دليل دليل إشهاد؟ لا لي سألت التواطئ حينما يكون الزواج سري لو تزوج مثلا سريا ولم يخبر مثلا الأهل فلا موجود الشهداء قلت عند جمهور الله يصح ولكن أن يتفقوا صراحة وجعله شرط هنا خلال مؤثر زوج اما مشخص انتظار اشوبه مش من حكمة إعلام الزواج أن تضرأ الشبهة على طرف على من أن يخال مش بأن فلان يماشي مع فلان من غيره مش لأنهما أعلم الزواج الجمهور نظروا من منظار ثاني عند أقل الأقل الإشهاد لو الجمهور قالوا أن الاتفاق على عدم إشهاد الزواج صحيح. لماذا؟ قال لأنه نحن نحن في بسنين من الشهر الإمام الك يشرف إشهاره فقال الإمام الك إن تواطئ ويتم الاتفاق صراحة في أصل العقد ولو كان في شاهده عن مشاهده لكان كان في جهود عن عند الإمام الك هنا تطبع عند جمهور له وجود إثنيني ولو اتفق برضى أهل العريس وأهل العريس ألا يشهر ذلك فسأل ظروف لا تسمح الظروف معينة في خوف عليهما عند الجمهور صحيح ما دام مستوفي للشروط العقل الصحيح الذي هو م. إثنان منها فهناك هناك مصلحة لذلك م. خطر هناك مثلاً خطر على ابن العم هدده من زوج ابوها لغيري سأقتلها وأقتلهم وهم لا يريدونها من إنسان فاسد سيد كيف يزوجونه؟ فزوجوها لغيري وأبقوا ذلك إلى أن يسافر مثلاً طبعاً في ماضي هناك الظروف تجعل الكثمان مطلوب. ولا عند الإمام مالك يرى؟ مش عارف إليش عارف إذا عندما عند الإمام؟ مالك مالك الجمهور؟ يجلس صحيح بوجود الشاهدين عدم وجود مرض خطير؟ نعم، <تصفيق> تشوية حققتاً الذي ركز على هذا الفضل؟ نهلو سأل فيه تحديد منشي أقول أي ما؟ كيف؟ يعني فيه أنه خاص بمالك أو قاره الجمهور أو أي واحد؟ يعني على سبيل سلام يعني مثل ماهر مثلاً بالنسبة للجمهور قاره لا بالنسبة لمن يقار العام نعم يعني هل هذا في <تصفيق> طبعاً سيأتي لماذا؟ هو رأيي بأي الجمهور ورأيي ملكيس الصعبين لم أقل لتأذكر رأيي مذاهب الأربعة هو رأيي لماذا لا يأتي؟ دا طبعاً لا نحن طلاب المتخصصين بس نعم سيأتي هو قولين أطلب منك ما سأعرف رأيي أئمة الأربعة وفوقهم رأي الإمامية أو الجعطرية أو رأيي في الصحاري هذا صعب صعب عليه حتى أنا أحطره أنتي يسير وهالدكتور ضياء ذي يسير الأمور. يسير ولا يسير؟ فين بخطأ؟ فين؟ طاف في النقطة شاملة. يخي... يخي... بيحق بيحقق بحك... في... بحك... دكتور ضياء دكتور ضياء بيحقص حبا وبيحقق. ال... <تصفيق> يبدأين مسخين ولا كي ماشي؟ يفسخ يفسخ. قضية عدم وجود مرض خطير. هي هل أي مرض خطير؟ ففي هناك مرض خطير متعايش معه للإنسان؟ لا، سرطان، سرطان، سرطان، سرطان، قالوا لا المرض الخطير الذي غالبا لا ينجو منه صاحبه لا هي ولا هو، سرطان، قالوا حق الزوج والزوج بما أن مقصد الزواج والاستقرار والثبات والتوقف أن وين ذلك، وهذا يقع من هذا كان حصلت معنا عدة مرض قريب إنسان عندها فشل كلاوي كتاب، ما أخبره. تعرفون فشل الفلوس، تعاري يعني عندها مم. هي مطلعة تقصي لك لها مرة في الأسبوع، طب مشكلها؟ فأخبروا، ونفقات ذلك كما تعرفون مكلفة جدا جداً، ودري من متعبة ولا تستهلك عمل، وقد يمنعها المواد الكيميائية التي تأخذها من الحمل، البياض، هو وهي، سواء هو مريض أو هي مريضة ينبغي أن تقرأ ذلك، أو يصيبها سرع إذا بجاء. نعم. كين بعض زوجاتهم يعانيها مرض سريع. قال الأمراض الإمام مالك هو الذي ركز على هذا الشيء. الإمام مالك ولكن قال ليس أي مرض وإنما من المرض المخوف الذي غالبا يعرف... سيموت الإنسان قريبا منه. مثل الزحاراس. أما والله أمراض خطيرة ولكن مم. الناس متعالش معها ومع ذلك قال العلماء مثلاً كما قلت مرض السكري مرض قلب ومع ذلك في هذا الزمن قال من البيئة. نعم. وإن كان مرض متعايش معه الإنسان، ولا ولن يموت قريباً ومع ذلك ينبغي أن يبين. إذا كان مرض خطير كما قلنا، إنه قد يؤثر على الحقوق للزوج والزوجي. بعض بعض الأمام، صحيح؟ نعم صحيح. مرض مريض مرض قلب شديد. أنا كان كان لنا جار إنسان مجابه. كانوا هم وكلاء ل الورق على مستوى صويا. هاي أغنية أغنية مليارديري على مستوى عادي جدا. سبحان الله أخوههم الكبير صاحب ال ال الشركة أو العقار كله معه مرض قلب شديد. مجموع من الزواج أو مجموع من الإيجار. الله. وما تزول سبحان هو معرض أن أن يظلم كل غناءه كل كذب قال له أنت وضعتها الصحي ما يسمح لك أن, يعني... أن تنجيب أولاد فهو قال أولا أظن فتاة معي فما... مع ما لا فالك... تال... فالك... م... يمكن أن, أن يبين ذلك م... جميل م... ولكن تارث معه لو تزوجها لوارثت لو معه م... تربح لأيات هي يعني... معنى <تصفيق> وإنه هذا هو الأفضل هو, هو يرى أنها سيفصل ها... زيدوا الشرطة على الشيخ المسين حسن <تصفيق> حسن سيغزوه. حواره <تصفيق> أنه يبغى <يقص. تصفيق> نص يعني إنه ولكن مو بأنه نعم نعم جميل. له وضع خاص خاص. صراحة. يحتاج, يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى. فعلنا جدا باقي جدا فارغ وسبحان الله من الله هذا جلالته. نأتي إلى إذن مرضنا هذا مخوف. الوقت شه؟ الوقت الدكتور لكت؟ كم أصلح الوقت؟ لكت وثلاث دقائق. وثلاث دقائق الولي تعفون، دقائق رسول الله <تصفح> لا ينفع ألا الولي وشاهدي دكتور ضياء لا يجد ولي نسم الإمام أبو حنيفة من ذلك والشافعي قضية ولاية الأول جد حصرا فيقال إن كانت صغيرة جدا وكان هناك عقد يعني خمس جون يعني حقيقة قالوا أنه أمثالها لو كانت هي كبيرة لما رفضته يعني فيه شروط مغرية جدا يحق هنا للولي ولاية الإشبارة يسمى عدل العلماء فقط للأبي والجد حصرة لا أخ لا عم لا خال لا أحد هنا يمكن الشرط الولي الولي هو الأسطس الأب والجد الأصل الأبولوجي عند الجماعة. ما إذا كانت فوق اسمه سن تجوز. عند وجود <تصفيق> <آه. حين> <تصفيق> الأقرب لا يحل للأبعد أن يزوج. الإمام أبو حنيفة كما قلنا راعى هذا الأمر بقضية أن تزوج الفتاة الراشدة البالغة الكبيرة نفسها ضمن شروط معينة ليس المتقدم كما حتى هنا ما ذكر. بثلاث شروط شهور. يعني حقيقة الشروط التي وضعها الإمام. ابو حميمة مثالية تجعل ان المرأة لما تفعل ذلك تكون شبه الله من الحق. واذا يحق ممكن لوليها ممكن ممكن ممكن ان تنظر حديثة ان يفعلها. وابعها اجازة لها بشوري. وليس مطلقا كما يشاع على كل مرأة. الله يجزيك. نتحدث ان شاء, شاء الله. <تصفيق>